بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشهر الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة فإن نضيف إلى الماء النجس قليلا كانه كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه المعين أما بعد كنت نسيت أن ننبه إلى قضية في المقدمات وما سأذكره الآن يضاف للمقدمات ولكنه يعني لابد أن نذكر الآن لأن يرى أنه مفيد من القواعد المهمة لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ أداد إذا أقرأ كتاب أو كتاب يحضر درس أن يعرف الهدف من الدرس والذين يتكلمون على مسائل الفقه ينقسمون إلى قسمين القسم الأول من يتكلم عن مسائل الفقه بغرض تحقيق القول الراجح معرفة ما يدل عليه الدليل من الأقوال وما يتعلق بهذا الهدف وهذا الذي لما شرحت زادة المستقنعة كان الحقيقة هذا من الهداف الأولى الثاني القسم الثاني الكلام عن مساء الفقه الذي يقصد منه تنمية الملكة الفقهية ومعرفة المناهج التي يسير عليها العلماء لا فيما فيه مثل درسنا الحنافلة فهذا الهدفان هم الهدف الأساس من هذا, من هذا اللقاء أو هذه الدروس هو أن نعرف مناهج العلماء طريقة الكلام على الأدلة وأن نعرف كيف يجمع بين النصوص وما هي قواعدهم وأن تتربى الملكة الفقهية عندنا من خلال مرور على مثل هذه الأشياء لأن الغماس في الخلاف أحياناً قد يشغل الذهن عن تربية الملكة النظر وكثير من طلاب العلم لا يفرق بين القضيتين لا يفرق بين البحث في الناس أو بغرض وصول القول الراجح والبحث الذي حدفه معرفة مناهج العلماء وتربية ملكة طالب العلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن أضيف إلى الماء إن نجس قليلا كان أو كثيرا بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الطرق التي نطهر بها الماء وهي إجمالا ثلاثة المكاثرة والنزح والتغير وحدث الوحد الملف عن كل واحد من هذه الطرق السلاة بكلامام مفصل. يقول فإن أظييف إلى الماء الننجس قيللا كان أو كثيرا تهور كثير. هذا ن الأول الوهو تطير بالمكااترة التطير بالمكاافرة وهو أقو أنواعد تخير. لهذا يقول الشيخنا إلى الماء الننجس قليلا كان أو كثيرا يعني التطهير بالمكاثرة ينفع في القليل والكثير ينفع في القليل والكثير من المياه فهو أقوى أنواع التطهير كما سيأتينا يقول فإن أضيف إلى الماء النجسي قليلا كان أو كثيرا طهور كثير يشترط في المكاثرة أن يكون الماء المضاف كثيرا أن يكون الماء المضاف كثيرا لماذا قال لأننجاسة إذا وقعت في الكثير فإ ييقوى على دفعها إذا لم تغيره. فكذلك إذا وده عليها. إذا كانت هي إذا ورض عليه لا تؤثر فوهو إذا وده عليها أيضا يدف عن نجاس عن المووض. فقالوا لابد إذا يكون كثير لأن الكثير هو الذي يدفع عن نجاسة فقط. فإذا يسترد لهذه القاعدة ولا بد أن تفهم وهي أن الماء الكثير هو النوع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه فساو بين ورود النجاسة عليه ووروده هو على النجاسة ثم قال بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك المقصود بقوله بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك المقصود إذا زال التغير إن كان متغيرا أو بمجرد الملاقاة إن كان بمجرد الملاقاة بمعنى أن الماء هذا الذي نريد أن نطهره إن كان متغيرا لابد أن يتغير وتذهب النجاسة وإن كانت نجاسته بمجرد الملاقاة فمجرد المكاثرة يطهرهم لأنه لا يجد التغير حتى يتغير لا يوجد التغير حتى يتغير لأن نجس هذا النوع الثاني بمجرد الملاقاة و أتوقع أن الآن الأمر الصورة هذه واضحة أنه إن كان متغير لابد أن يذهب التغير وإن لم يكن متغيرا فإنه يدخل بمجرد مكاثرة وقوله بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك يقصد أن أساليب المكاثرة مستوية أساليب المكاثرة مستوية المهم أن نكاثر بأي طريقة كانت ثم علل الشيخ رحمه الله قلت قولله طهور الكثير فقال لأن هذا القدر المضاف إلى آخراء. قبل ما ننتقل عن مثللة الطهور الكثير. هناك قضها من قضية المنهجية في هذا الشرح. كلما جاءت مناسبه للقضية منهجية حنبلية بنتحدث عنها يعني مثل حروف الخلاف تحدثثنا عن عليه أن م معنا. وكل ما بدل ما نسرد قضايا منهجية في درس واحد في كل مناسبة عند مناسبتها نذكر قضية يعني من القضايا التي يهتم بها الحنابلة من القضايا التي يهتم بها الحنابلة هنا مسألة يعبر عنها كثير من الحنابلة هو الكلام عن اتجاهات الشيخ مرعي الكرمي ما معناه اتجاهات الشيخ ومرعي الكرمي الشيخ مرعي له كتاب اسمه غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى وتقدم معنا أنه من اهم كتب المذهب والتي عليها مدار المذهب الاقناع والمنتهى فجاء الشيخ مرعي رحمه الله وجمع بينهما جمع بين هذين الكتابين في هذا الكتاب الذي يسمه غاية المنتهى في هذا الكتاب له اتجاهات كيف له اتجاهات ويعقب على المسائل بقوله ويتجه أن يقال كذا وكذا عرفنا الآن واضح ما معنى الاتجاهات يقول الشيخ أحيانا يتجه كذا وكذا هذه الاتجاهات محل خلاف بين العلماء نستمع إلى الشيخ حسن الشطي الذي له كتاب اسمه منحة مولي الفتح في تجديد زوائد الغاية والشرح يعني من الناس الذين خدموا كتاب الغاية يقول الشيخ لعلكم تركزوا معنا يقول الشيخ حسن ولا شك أن مؤف المة يعني شمرري أتا ببحث مفيدة. لا ييسغن عنها قالالب ولا بد للمحصل منها. وقد ترض بعض أهل العلم من الجدين بأن أبحث مخالفة للمنقولول ولا موافق له في ذلك وأها مخالفة للقوعد ول لا مفقها المذهب ثم قال هو ووليس الأمر كما قال. فإن الكثير منها ما هو صريح في بحث غيره ومنها ما هو مفهوم من كلامهم ومنها الموافق للقواعد ومنها ما له نظائر في كلامهم تؤيده ويؤخذ من عباراتهم إلا النادر منها على حسب ما يظهر وربما يذكر الفرع في غير محله لمناسبة ويبحثه فيه وقد صرح ببحثه الأصحاب في بابه الخلاصة كما سمعتم إن الحنابل القسم والقسمي من من يرى عن التجاات الشخ مري. مخالف للقعد المذاب لكلام كثير من ولا تنتجب مع كلام الحناابلة. و الشخ حسن رى أنه توفق كلامهم ورب ما يكلهم كلام في غير هذا الموضة هو يفق وربما يففهم كلام التجهات من ما فهمم كلام الحنابللة كما سمعته. يب هي المناسببة المناسببة الآن على المثال. نأخذ مثال من اتجهات الشيخ مرعي في مسألة التضغير هذه في مسألة المكاثرة وهذا هي المناسبة يقول الشيخ مرعي طبعا نقرأ من الشرح مطالبه للنهى في شرح غير المنتهى يقول الشيخ مرعي ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في إضافة خالف المذهب أولهم الخالف لأن المذهب يشترطون أحسن. يشترطون أن يكون كثيرا يقول ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في إضافة جزم به في المستوعب وعلّله بأنه لو زال بطول المكس طهر فأولى أن يطعر بمخالطة لما هو دون القلتين قال في النكت يعني الشيخ بن مفلح فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب هذا المثال جمع كل مقلوب في الحقيقة أولا هو الشيخ هنا خالف كل الحنابلة، أكثر الحنابلة لكن هل وجد من وافقه من صاحب المستوعب مع ذلك الشيخ بن مفلح يعلق على صاحب المستوعب أن كلامه هنا يشفيه يخالف أكثر الأصحاب فكلامهم كله صحيح فكلام الشيخ مرعي أنا أتحدث عن هذا المثال كلام الشيخ مرعي هنا يخالف كلام أكثر الأصحاب كما قال الذي ينسب إليهم أن التجاهات الشيخ مرعي ليست موافقة لكلام الحنابلة وفي نفس الوقت يوجد من وافق كلام الشيخ مرعي أليس كذلك هذا مثال أنا يبدو لي أن الشيخ مرعي في التجاهاته أن هذا الكلام كله صحيح لكن الشيخ مرعي دائما في التجاهاته صحيح يأتي بكلام يخالف ظاهر كلام الحنابلة فنجمع بين الكلام هذا كله ونقول نعم هو يوافق من, من أحد العلماء لكن مع هذه الموافقة هو مخالف إيش لجمهور الحناء واضح طيب هذه التجاهات مهمة بالنسبة للحنبلي مهمة جدا لأنه أحيانا يجعلون المذهب إذا اختلف المنتهى والإقناع المذهب ما يذكره الشيخ في كتابه مرعي ما يذكر شيخ مرعي في هذا الكتاب لكن الآن أصبح عندك بغض النظر عن الترجيح في شأن اتجاهاته أصبح عندك معرفة بقضية اتجاهات الشيخ مرعي واتجاهات العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة مع مثال من مسائل الراوض طيب نرجع لموضوعنا يقول الشيخ منصور معللا لمسألة أنه لابد أن يكون كثيرا لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به هذا التعليل السابق أن الكثرة هذه تشترط لأن الماء الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به هو الكثير فقط لذلك نشترط هذا الماء أن يكون هو الذي يكاثر به ثم قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس قاعدة الحنابلة أن غير الماء لا يطحر الماء النجس هذه قاعدة غير الماء لا يطحر الماء النجس الذي يطحر الماء النجس هو فقط الماء غيره من المائعات والجامدات لا تطحر التعليل لماذا التعليل نقول بأن هو المائ الوحيد الذي ييك عن نجاسة عن نفسه. هذا تحليلهم يتكر مع. إذا الماء الوحيد الذي ط عن نجاسة عن نفسه. فذلك هو المائ الوحيد الذي تس عن نجاسة عما تصل به. عما التصل به في هذه الممسلة إاف الطب عن أاحمد روية. الرواية الأول المذهب. أن الطراب لا يه ما ولوغيره. الرواية الثاني عن الم مححمد أنه إذا أظيف إلى الماء الننجس تاب فزالة نجاسة ر. هر. وعليل هذه الرواية أن من القعد المقرة أن الحكم ييدور مع التي يجددا عدما. فإذا ذلكلة النجسة ز الحكمقابل بال مااء أو بالترب أو بأ مزيل. وكما قلت هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد لكن المذهب لم يأخذ بهذه رواية لأن قاعدة المذهب أن الماء الذي يدفع النجاس عن نفسه وعن غيره هو فقط الماء الكثير نعم القراش أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزل أو نزح منه أي من طيب. النجس الكثير لحظة قوله أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه بدأ بالنوع الثاني من أنواع التطغير وهو النزح وهو زوال التغير وزوال التغير قد يكون بسبب طول المكس قد يكون بسبب الأجواء قد يكون لأي سبب من الأسباب المهم أنه زال تغيره بنفسه فإذا زال تغيره وذهبت النجاسة فإنه يظهر وهذا كما قلت هو النوع الثان لكن المؤ قول أو زلة تغيره تغير الماء الننجس الكثير بنفسه. هذا الن من أن تطير يتحر فقط الماء الكثير. أما الم القل لاحره؟ ولهذا قال أن الننجس الكثير بنفسه الخرة. لماذا هذا النوع لا يتحر الماء القيف. وفي الحقيقة الجواب يعرف ما سبق الجواب من كان مستوعب لما سبق فسيتصور الجواب الجواب عن هذا السؤال كالتالي لأن الماء القليل قد ينجس بمجرد الملاقاة فكيف نقول أنه يطهر إذا زال تغيره هو لم يتغير أصلا واضح لنا إذن هذا النوع من التطهير يحصل فقط للماء الكثير دون الماء القليل لما تقدم أنه الماء القليل قد لا يكون نجس بسبب التغير وإنما بسبب مجرد الملاقة طيب هذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد وهي نحن نقول إذا زال تغير الماء بنفسه طهر فهذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انتهى الآن من النوع الثاني من أنواع التطهير فضل الن الثالث الذي هو النز. أو نزح منه أي من الننجس الكثير فبقي بعد هو بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. لزواال التي تنجس التغير طيب هذا النوع الثالث وهو التطير بالزح. ومعنا النزح هو إخراج الماء من مكانه. سو كان من بئر أو من بررك أو من أي تجمع فخراج الماء. من مكانه هذا نوع وهذا اسمه نازح, هذا اسمه نازح وهو أحد أنواع تطهير الماء النجس يسترد في هذا الماء أن يكون الماء المنزوح منه أكثر من قلتين فهو أضيق أنواع التطهير في الأول النوع الأول يطهر القليل والكثير النوع الثاني يطهر فقط الكثير. النوع الثالث لا يطحر إلا ما هو أكثر من الكثير يعني أكثر من قلتين فهو أضيق أنواع التطحير من أين أخذنا هذا الشرط من كلام المؤلف؟ المؤلف يقول أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي أحسنت بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهراء إذا نشترط في هذا النوع أن يكون الماء أكثر من قلتين فعلى هذا, هذا النوع لا يطهر إلا ما هو أكثر من القلتين ثم قال والمنزوح الذي زال مع نزعه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به طيب والمنزوح الذي زال مع نزعه التغير طهور المقصود بهذا أن آخر ماء نزح زال معه التغير هذا الماء وش حكمه طهور هذا الماء طهور واضح إلا لا بشرط أن لا يضاف هذا الماء المنزوح آخر, آخر دفعة لا تضاف للماء المنزوح السابق فإن أضيف لم يظهر ولم واضح مرة أخرى الآن إذا نزحنا من بئر نزحنا نزحنا آخر دفعة ننزحها أي نخرجها من البئر التي زال معها التغير هذه طهورة لأنها ماء لم يتغير بطاهر واضح للا بشرط ألا تضيفها للماء المنزوح السابق للماء المنزوح لأنه نجز لأنه نجز طيب هذا المنزوح فيه قول آخر في المذهب قول وليس رواية ما هو؟ أنه حسنت لماذا؟ لأنها زالت به النجاسة ست. نحن نقول أن قاعدة المذهب أن الماء التي تزيل فيه نجاسة أو ترفع به حدث يكون يسلبه ذلك الطهورية أليس كذلك؟ هنا القول الثاني هذا هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب لكن المذهب والقول الأول المذهب القول الأول أما لماذا لا أدري لماذا لا أدري لماذا اختاروا هذا القول هم لم يذكروا لماذا اختاروا وليس في هذه المسألة روايات ربما يكون أكثر الحنابلة ربما يكون أكثر الحنابلة على هذا القول وأنا قلت لكم ربما أذكر الأقوال emotionll э gimna في المذهب التي ليست رواياه لمناسبة هنا المناسبة أن هذا القول في الحقيقة هو الذي يتماشى مع قواعد المثال طيب يقول إن لم تكن عين النجاسة فيه أما إن كانت عين النجاسة فيه فهو نجس ولو لم يتغير لماذا؟ لأن القليل ينجس بمجرد الملقى فمثلا إذا نزح نزح نزح في النزحة الخامسة لما نزح النزحة الخامسة كان في الدلو النجاسة وطهر البئر فهذه النزحة الخامسة طهر به البئر لكن فيها إيش عين نجاسة فتنجس بمجرد الملقاة ولو لم تتغير نعم وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان نعم هذه المسألة يريد منها المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا النوع من الكثير لا يدخل في النوع الثاني من أنواع التغير وهو الذي يطهر بزوال التغير تقدم معنى أن زوال التغير يؤثر في الماء الكثير أليس كذلك؟ وأن الماء الكثير إذا زال تغيره فإنه يطهر إلا هذا النوع من الماء الكثير أي نوع؟ وهو النوع الذي تجمع من مياه النجسة يعني إذا جئنا بماء النجس وماء النجس وماء النجس وخلطناها وأصبحت ماء كثيرا هذا الماء الكثير لا يضحر بزوال التغير لماذا؟ لأنه نجس بمجرد الملاقعة لأنه نجس بمجرد الملاقعة وهذا معنى قول الشيخ هنا وإن كان النجس بمجرد الملاقعة لا أو كثيرا مجعا من متنجس اليسير فطيره بضافة كثير مع زوال تغير كان. لذا لماذا هذا النوع لا يؤثر في إ المكثرة لأن تتكون من يسير متعد مناء يسير متعد. فذا الن لا يؤثر في زو الطغير فذا قلك زوال التغير هل يؤسر في جميع و الماء الكثير قول. يؤثر فيها كلها إلا إذا كانت مجتمعة من ماء يسير متنجس واضح وهذا الذي جعل المالي فاذكرها حتى يبين أنها غير داخلة في العمومات السابقة وهي إضافة رائعة من الشيء نعم ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة نعم جوانب البئر وكذلك أرض البئر التي نزحت وطهرت لا يجب أن تغسل ولو كانت البئر ضيقة حتى لو كانت البئر ضيقة لا يجب أن نغسل لا الجوانب ولا الأرضية أرضية البئر لا يجب غسل هذه الأمور لأن في غسلها ايش مشقة شديدة, مشقة شديدة إنما الذي يجب أن يغسل رأس البئر رأس البئر الأخير هذه يجب أن تغسل لما ذا قالنا ليس في غصدها مشق وفيه تطير لها مع تمبي مححل ما ذكر إن تكون النجاسة لو آدمين أو عيرة فطير ما تنجس به ما من الماء اضاف ما يشق نزه إلي أو نزح يبقى بعد وما يشّ نزه أو زوال تغير رما الشّ نزح بنفسه. ألا قولي أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم نعم يقول المؤلف رحمه الله محل ما ذكر يعني من أنواع التطهير الثلاثة فيما إذا لم تكن نجاسة بولى آدمين أو عذرته المائعة وأما هذا فتطهير يقول ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه ويبغي أن نعلم أن هذه الإضافة يجب أن يزول معها التغير يجب أن يزول معها التغير. يقول او نزح يبقى بعد ما يشق نزح. هنا لا يشت أن نزح هنا أن يكون كثيرا. لا ياشت أن يكون كثيرا. فقط يشترت أن وزلة التغير. ف ياشتت أن يزيل التغير. يقول أو زوال تغير لما يشق نزح بنفسه. إ هذه أن هذا النوع من الماء إلت نجاسته التغير. إ التي هو التغير فقط فإذا ذلكلة نجاسة ج حكمها دائمة في كلصور. كل وهذا خلالف مبني كما قال المؤلف على قو أكثر المتقدمين الذي تقدم معناات الكلاام عن أن مختلف المتقدمون والمتررسطون عن المتأخرين والكلام في هذه مسلفة هنا شخ يريد أن يؤكد. على أن تطهير هذا النوع هنا لا يكون إلا بإضافة ما يشق نزحه فقط غير هذا لا يمكن تطهيره طيب. اقرأ وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطائرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى علي, على اليقين الذي علمه قبل الشك طيب فقط بدأ بمسائل الشك انتهى من مسائل التطهير وبدأ في مسائل الشك والتردد في أنواع المياه يقول المؤلف وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات يعني فهو طهور ولو تغير ذحر حنابلة في هذه المسألة إذا شك الإنسان في نجاسة ماء أو طهرته فهو طهور ولو تغير حتى ولو لحظت عليه تغيرا مدام لا تجزم أنها نجاسة فهو طهور لماذا قالوا لأن الأصل ش الطهارة وأما هذا التغير ف يكون بسبب ببطول المقصس لا بسبب بالنجاسة. بمعنا أن هذا التغيرقدلك له أسباب سواء النجسة فلا نز بنجسته فلا نزم بنجاسته وهذا ال هذه المسلة من فر قعددة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بشك. يقول المؤف أو شك في ظهارة هي إرة شيء علممة نجاسة قبل الشك فهو ننجس لأن اليقين لا يزول بالشك. كل هذا قال المؤف بنا على اليقين الذي علم علمه قبل الشك. نحقل أن هذه الممثللة مبنية على قعددة اليقين لا يزول بشكلك. صح. وهو مبني على قعددة أخرى. مفيدة لا أقول أهم من قاعدة استيقالية الشيخ من قاعدة الكبرى لكن قاعدة أخرى مهمة أشار إليها الشيخ بن رجب رحمه الله ومثل بهذه المثالة انتبه إلى الآن سأشأل عن كلامه انتبه إذا تقرير الشيخ للأصل ثم التفريع يقول الشيخ في بيان هذه القاعدة يقول إذا تعارض معنا أصلا ماذا نعمل إذا تعارض معنا أصلا عميلة بالأرجح منما اعترااده بما يجحه فإنت سايا خرج في المسلة وجهي غاالبا حقيقة كلام ررائ في التقيد وفي تصرفات الحنابلة. ففي غالب في الغب إذا ترض عندنا أاصلا ولا يوجد مرج خاارج فغاالبا تكون الممسلة على على وجهين في يخف. يكون في المألة خلاف. طيب كيف, سب... كيف ستتع... سيتعارض الأصلا في هذه المسألة يقول ذكر أمثلة اخترنا المثال المناسب لمثن الرواد يقول ومن الأمثلة يقول ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشكة هل هي من مأكل أو غيره أو مات فيه حيوان وشكة هل هو ذو نفس سائلة أم لا ففيه وجها لأنه تعارض عندنا أصلا أحدما أنه ننجس لأن الأصل في الأرواث والماتاات النجاسح. حيث قضية بطهرة شيء منها فرخصصة على خلال الأصل ولم يتحق وجود المرخصها هنا فيبقى على الأصل كل جميع جدا. والثاني لجه الثي أنه طاهر. وهو المجح عند الأأكثرين والذلك صار وال المد. يقول لا لأن الأصللة في الماء الطهرة. فلا يزال عنها بالشك وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث نجاسة ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه الآن ما هم الأصلان المتعارضان؟ الأصل الأول أن الأرواث والميتات نجسة والأصل الثاني أن الأصل في الماء الضهر والمرجح من الأصلين عند الحنابلة الثاني لأمرين هو منصوص أو يفهم من منصوص أحمد في الرواية التي ذكرها وعليه الأكثر وعليه الأكثر فهذا مثال مفيد جدا لكيفية التعامل مع تعارض الأصلين وأشار شيخ بررجة باللسي إضافي وهو أن هذه القاعدة مفروضة كلها إذا أقرينا أن الأصل في الأرواس النجاسة أما إذا منعنا هذا الأصل لا يوجد أصلا تعارض طبعا مسألة التعارض بين الأصلين وأيضا سيأتينا ربما في هذا الدرس أو في درس آخر التعارض بين الأصل والظاهر من أهم القواعد ينبني عليها عشرات المسال وسيأتينا إن شاء الله تنبيه لأله مثل هذا الأمر إذن الآن عرفنا أن هذه القاعدة أن هذا المثال فرع لقاعدتين يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه إذا سقط في الماء عظم أو روث وشك هل هذا العظم والروث لحيوان طاهر أو نجس فالأصل طهرت الماء لماذا استصحاباً للأصل استصحاب للأصل فهذا أيضا الفرع الأخير من فروع قاعدة الاستصحاب من فروع قاعدة الاستصحاب فكما ترى هذا الفرع تدل عليه أكثر من قاعدة وهم يقولون أن الفرع إذا دلت عليه أكثر من قاعدة دل على قوته دل على قوته نعم اقرأ مسألة أخرى وإن أخبره عدل بنجاسته وأين السبب لازم أقول خبره نعم وإن اشتبه أقول نعم نعم يكفي يقول الشيخ وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره إذا أخبر الإنسان بأن هذا الماء تغير بسبب النجاسة فالمخبر يجب عليه أن يقبل وأن يعمل بهذا المخبر مدام عدلا مدام عدلا يجب عليه وجوبا لكن بشرط أن يبين السبب لكن بشرط أن يبين السبب فإذا لم يبين السبب فلا يلجمه القبول لماذا؟ قالوا لأن أسباب النجاسة يختلف فيها الناس فقد يرى هو ما وقع في هذا الإناء نجسا وأنت ترى ليس بنجس وقد يكون عنده نوع من الوسوسة الزائدة التي لا تقبلها أنت ولهذا يجب أن, يجب أن يبين السبب فإن لم يبين السبب فلا يلزمك القبول قالوا ولو كان فقيها موافقا ما معنى هذا ولو كان فقيها موافقا يعني ولو كان فقيها موافقا لك في المذهب لأنه إذا كان فقيها موافقا لك في المذهب فما ينجس عندك ينجس عنده لكن مع ذلك قد تختلفون في تحقيق المناط قد تختلفون في كونه هو عنده شيء من الوسوسة أو لا ولذلك قالوا لا يقبل إلا ببيان الشباب حتى ولو كان فقيها موافقا وهذه لفتة لطيفة من الحنابلة أما اليوم ما فيه فقيه موافق لأنه تمزه بصلا يشبه ما يكون زال أليس كذلك؟ زالة أنتم الآن أنتم حنابلة لا هنا هنا يعني الآن غلب على على كثير من الناس خررج عن المده ف هذاذا الفأ الذي ذكر ليس له معنا مع أن هذا اشكية كبيرك مقلت والخروج عن المذااح بالأربعة فيه إشكال من حيث لا من حيثف الراجح لكن من حيث التخبط في الاجهااد ومعرفة تعدوات معرفة الراجع إلى آخره. ووشخ سا يقول في الجملة. لا يخرج الحق عن المذاهب الأربعة يقول في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الأربعة حقيقة أن التمذهب من جهة الضبط أمر مفيد لطالب العلم من جهة الضبط ضبط طريقة التفقه لا شك أنه مفيد وأن من أسباب الاضطراب الموجود عند البعض اليوم الخروج عن المذهب وعن وصول أهل العلم في الاستدلال وبداية طريقة جديدة في التفقه أو خط جديد ليس هو طريقة الأئمة وطريقة الأئمة كما قلت لكم في أول درس مثلاً الإمام أحمد طريقته هي طريقة بالضبط الصحابة هي طريقة بالضبط الصحابة فهو يلتمس طرق الصحابة في الاستدلال ويفسدل مثلهم فإذا كان خرجت عن أصول أحمد في الاستدلال ومعرفة الحق صار عند الإنسان نوع من التذبذب مثلاً سبمثل هذا رب مذكرت هذا من الكثيرا مثلا من طريق لما محمد من منهجة أنه لا يقول بمثل ليس له سلف. بينما كثير من المعصرين تبنى أقال شعددة لا يعرف في المتقدم من قال بها. هذا خطأ في منهج ولس في المسال هذا خطأ في عج في المنهج. و يعني عشياء كثير هذا حقيقة عن لوبحث. فكان بحثا رائعا جدا وهو معرفة أنواع يعني الاضطراب في اجتهاد المعاصرين التي سببها عدم الالتزام بمناهج الأئمة المتقدمين يعني من غير طريقة من غير قاعدة يسير وهذه لها أمثلة كثيرة وبحث لطيف جدا نعم وإن اشتبع طهور بنجس حرمس لإمانهما عفوا بس باقي مسألة نحن نقول الشيخ يقول وإن أقبره عدل بنجاسة وعين السبب لازمه قبول خبره إلى آخره بقي سؤال هل يلزمه السؤال فإذا قال له رجل هذا الماء نجس نحن نقول إن بين السبب لازمه أن يقبر وإن لم يبين لم يلزمه لكن إن لم يبين هل يلزمه السؤال المذهب لا المذهب لا لا يلزمه السؤال وَقِيلَ يَلْزَمُهُ قال الشيخ الأسلام والقول بلزوم السؤال ضعيف القول ضعيف ويظهر لي أنه يقصد ضعيف مذهبا وقد يكون يقصد ضعيف دليلا لكن في السياق كأنه يفهم أنه يقصد ضعيف مذهبا وهو ضعيف مذهبا ودليلا وتهى لو الله أعلم وصلى الله وسلم وارك عن نبينا محمد